محجوبه ف ن د ي السيد يم العبايا حلوة ب ح ل و ة عباتك 「ずいな بصفاتك يم ا ل ع ب ا ي ياري هاله متهلك يا ريما ل ف ا ل ا والقلب انسلا ودب من غمزاتي ودب من غمزاتي يام العالم الروح مجروح يا حياتي الروح والقالب مجروح والجسم مطروح حتى ب ن ظ ر ا ت ي حتى ب ن ظ ر العبك ت تيام ي